الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون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 دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء الى يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وترها وظلالهم بالغدو والآصال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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم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 ومن ما يقودون عليه في النار بثغاء حلة أو متاع زبد مثله كذالك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاً أَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ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 سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يصل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 ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لا أنزل عليه آية من ربه. قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتُقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ قُلُوبَهُمْ بِذِكْرِ الله. ALA BI ZIKRI ALLAHI TATMA'INUL QULUBULLAZINA AMANU WA 'AMILUS SALIHATI TUBA LAHUM WA HUSNAM A'AAB KADHALIKA ARSALNAKA FI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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروهم ما أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ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 ومن يضلل الله فما له من ناد لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق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 Ilih ad'u wa'ilih ma'ab Wa'kذalik anzalnaahu hukman arabiyya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 Yampu Allah ما يشاء و يثبت و عندهم الكتاب وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا من